الحكيم اذ يغشيق من نعاس امنتم منه وينزل عليكم من السماء ماء وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضرب فوق الاناق واضرب منهم كل بنان ذلك بانهم شاكرو الله ورسوله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 إلا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير